السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا حبيبي هاشم ايش عندك اليوم يوبا يوبا اليوم رحت المدرسه وعلمونا اسماء الائمه صدقه عاد ان شاء الله يا وليدي حفظتهم ولا ما حفظتهم لا ما حفظتهم عدل لان الاسماء طويلة اها عاد تصدق يا وليدي يا هاشم انا اليوم عندي قصيده خوش قصيده فيها أسماء الائمه سلام الله عليهم ايش رايك نقراها مع بعض ونتعلم منها يلا يابا هذه ائمتنا مصدر سعادتنا اخبار دنيتنا اخبار دنيتنا يا محلى العطره يا محلى العطره هذه ائمتنا Musta wa saadat yetu, habari duniyet يا محلى العذراء يا محلى العذراء علينا اول هم والزاتيه امهم والزاتيه امهم فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء تعرفهم علينا اول هم والزاتيه امهم والزاتيه امهم فاطمه الزهراء الزهره زهره, زهرة هذي ايمتنا مصدر سعادتنا اطهار يا محلى العطر يا محل يا محل العذراء يا محل وبعدهم نورين حسن وي حسين احفاد ياسين احفاد ياسين عطرنا ذكره بعدهم نورين حسن وي حسين احفاد ياسين احفاد ياسين عطرنا ذكره عطرنا اذكر ذكرى ايمتنا مصدر سعادتنا اقمار دنيتنا اقمار دنيتنا يا محل العذراء يا محل العذراء هذه ايمتنا مصدر سعادتنا قمارتني يا سنة محل يا محلى العذراء يا محلى العذراء حمزي نلعبات اعني السجاد ومحمد الباقر ومحمد الباقر بوان بدره وبوان بدره هم زيان اللاعب اعني السجاد ومحمد الباقر ومحمد الباقر بوان بدره مصدر سعادتنا أخبار دنيتنا, دنيتنا يا محل العطره يا محلى العطره هذي أيمتنا مصدر سعادتنا أخبار دنيتنا أخبار دنيتنا يا محلى العطره يا محلى العطره عنب العلم جعفر مسل قمر الأزهار علي ابن موسى, ابن موسى, يلعالي قدري يلعالي قدري موسى علي ابن موسى يا العالي قدري يا العالي قدري نبع العلم جعفر وسلقمر الازهار علي ابن موسى علي ابن موسى يا العالي قدري يا العالي قدرا قدرا ابننا فينا مصدر سعادتنا اقمار دنيتنا اخبار دنيتنا يا محلى العطره يا محلى العطره هذه ايمتنا مصدر سعادتنا اخبار دنيتنا, دنيتنا يا محلى العطره يا محلى العطره والجواد محمد بالمكرمة فرات وابنا علي الأمجد وابنا علي الأمجد ميز فكره ميز فكره محمد بالمكرمات فرد ابن علي الامجاد ابن علي تميز فكره فكره مصدر سعادتنا أقمار دنيتنا, أقمار دنيتنا. يا محلى العذراء يا محلى العذراء هذي ايمتنا مصدر سعادتنا اقمار دنيتنا اقمار دنيتنا يا محلى العذراء يا محلى العذراء عسكري الغالي نجمه صبح ومحمد المهدي ومحمد المهدي عجل بامرها عجل بامرها والعسكري الغالي نجمه صبح ومحمد المهدي ومحمد المهدي عجل بامرها عجل بامرها saadatna akhbar dunyatna akhbar عمر دنياتنه عمر دنياتنه القصيده للشعر صلاح رمضان